الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا و آ ل ٍ إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله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 العابدون الحامدون السائحون الراعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن ا ل م ن ك ر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أ لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن م و ع د ة وعدها إياه.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 إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله مولى ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأوصار الذين اتبعوا في ساعة العصرة من بعد ما كاد ي ز ي ُ قلوب فريق منهم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 وَظَنُوا أَلَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ل ي َ ت ُ و ب ُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ و َ م َ ن ح َ و ْ ل َ ه ُ م من الأعراب أ ي تخلفوا عن ر س و ل الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا ي ط ؤ و ن م و ط ا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو ل ن ي ل إلا كتب لهم به ع م ل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون ن ف ق ت صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا ك ت ب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ل ي ن ف ر ك ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و ل ي ن ذ ر قومهم و ل ي ن ذ ر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ي دونكم من الكفار و ل ي ج د و ا فيكم غ ل ظ ه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 و َ أ َ م َّ ن الَّذِينَ فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إ ر ِ ج س ِ ه ِ م وَمَا ت ُ و َ ه ُ م ْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَائِتُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ذُمَّ ص َ ر َ ف ُ ص َ ر َ ف َ ا ل ل َّ ه قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ كم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب يالله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب ا ل أ ر ش العظيم الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ل ي ن ا ل س ا م رحمة الله. َ ل إ ف ل ا م راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أ َ ن أَوْحَيْنَا إ ِ ل َ ى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أ َ ن ذ ِ ر ِ ا ل ن َّ ا س وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم ف ا ع ب د و ه أ فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله ح ط ا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 وَالقَمَرَ ن ُ ر َ و َ وَقَدَّرَ ُ م َ ن َ ا ز ِ ل َ لِتَعْلَمُ عَدَدَ ا ل س ِّ ن ِ ي ن َ وَالحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِالحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إن الذين لا يرجون ل ق ا ء ن ا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون ل ق ا ن ا في طوين ا يعمهون وَإِذَا مَسَّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ ا ل ض ُ ر ّْ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ض ُ ر ََّ ه ُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ض ُ ر ْ ر ه ُ مَرَكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرْرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ ز ُ ي ِ ي ن َِ ل ْ م ُ ص ْ ر ِ ف ِ ي ن َ لَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم ر س ُ ل ه م بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خ ل ا ئ ففي الأرض من ب ع ِ ه م ل ِ ن ظركيب تعملون وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيناتٍ قال الذين لا يرجون لقاءا قال الذين لا يرجون لقاءا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي أن أبدله من ت ل ق ا ئ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما ت ل و ت ُ ع عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ فلا ت ع ق ل و ن فمن أظلم م ِ من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ش ف ا ُ ن ا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما ي ش ْ ر و ن وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من الرّب ك ل َ قضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من الرّب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرّا أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن ر س ُ ل ن ا يكتبون ما ت م ُ ر و ن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ د َ ع َ و ُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ب ِ غ َ ي ْ ل ِ الْحَقَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ متاع الحياة الدنيا ث م ا إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما م ث ل الحياة الدنيا كما إن أنزلناهم ن السماء باختلط به ل ب ا ت ُ الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألم ت غ ن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن ى وزياده ولا يرهق و ج و ه ه م قترا ولا ذلة ه و ل ئ كأصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم لله ما لهم من الله من عاصم كأنما أُغشيت وجوههم ق ط ع ا من الليل م ظ ل م ا و ل ئ ك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم ن ح ش ر ه م جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و ش ر ك ا ؤ ك م فزيلنا بينهم وقال ش ر ك ا ؤ ه م ما ك ن ت م إ ي ا ا تعبدون فك فاب الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فذلكم الله ربكم الحب فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنه تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل ه ل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَقُونَ قُلْ هَلْ مِنْ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ك ُ م م َ ن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أ َ ف َ م َ ن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أ َ ن يُتَّبَعَ أ َ م َّ ن لَا ي َ ه ِ د ِ ي إِلَّا أ َ ن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ ت وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحظ شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ر ي ب فيه ب ا ل رب العالمين أم يقولون ا ف ت ر ا ه قل فأتوا بسورة مثله وادعو من استطاع من م دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ا يأتيهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم ف ا ن ظ ر كيف كان عاقبة الظالمين.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 ومنهم من يستمعون إليك أفن أ تسمع ت الصم ولو كانوا لا يعطلون ومنهم من ينظر إليك أفن أ ت ت ه ا ل ه م ي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ ك َ أ َ ل م يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا ب ِِ ق َ ا ء ِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ و َ إ م َّ ا ن ر ِ ي َ ن َ ك َ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا م َ ر ْ ج ع ُ ه ُ م ْ ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ لَأَمْلِكُ لا لِنَفْسِي ض َ ر َّ و َ وَلَا ن َ ف ْ ع ا إلَّا مَا شَاءَ ا ل ل َّ ه لِكُلِّ أ ُ م ْ م ة ٍ أَجْلٍ إِذَا جَاءَ أ َ ج ل ُ ه ُ م ْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ س َ ا ع َ ت َ ه وَلَا ي َ س ْ ت َ ق د ِ م ُ و ن َ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياً أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إلى ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب ا ل خ ل د ه ل ت ج ز و ن إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقنه قل إ ي وربّي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور و ه د ى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ر ز ق فجعلتم منه ح ر ا م ا وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون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 إلا كنا عليكم ش ه و د ا إ إ ل ت ف ي ض ضون فيه وما يعزب عن ربك مما ثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم ا ل ب ش ر ى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إِنَّ لَعْزَةَ ّ اللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنُمْ ه إِلَّا يَخْرُصُونَ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 أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون م ت ا ع و في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.